وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا لربنا له الأمثال وكلا تبرنا تدبيرا ولقد أتوا على القرية التي أنضرت مضر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وَإِذَا رَأَمْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا حُجْوًا هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُذِلَّنَّنَا عن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَى أَفَأَنتَ تكون عَلَيْهِ وَكِيلًا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 إلا من اتَّبَأَ مَنْ بَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ اتَّبَعَ مَنْ بَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغب مر كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخر عليها صمما عميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا ودرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وَلَإِن كَانَ يُجْزَأَنَّ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَمَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا بسم الله الرحمن الرحيم ضاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك كألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فضلت أعناقهم لها خاضعين فما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنهم عدلين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أَوَلَمْ يروا إلى الأرض كم فيها من كل زوج كريم إن في ذلك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 قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلهنا غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو بِشَيْءٍ بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين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 قال آمَنتُم له قبل أن آذنَ لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم أرجلكم من خلاف و لا أصلب أجمعين قالوا لا ضير إن إلى ربنا منقلبون إنا نضمع أن يغفر لنا ربنا خضايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشدين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لوائضون وإنا لجميع حاضرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلما ترأى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن لم يدركوا قالك اللّه إن مع ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن يضرب عصاك البحر ثُمَّ سَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَرْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَوْرَقْنَا الْآخَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا وَنَذَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَمْ يَرْفَعُونَ لَكُمْ أَمْ يَضُرُّونَ قَالَ بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قال أَفَرَأَيْتُم مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنَّمَا أَبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّ لِي إلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مريضة فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي مع أن يغفر لي خضيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الله ولا تغزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبو فيهاهم والغابون وجنود إبليس أجمعون غالبهم فيها يختصمون تَالَ اللَّهِ إِذْ كُنَّا لِفِي الْضَلَالِ النُّبِيلِ إِذْ نُسَمِّي كُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَضَلْنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ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 إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بالضارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين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 إن أجرئ إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع عليكم تخلدون وإذا بضشتم بضشتم جبادين فاتكل الله بطيعون وَتَكُلُّ الَّذِي أَمَدَّتْكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَمَاءٌ عَلَيْنَا أَمْ عَذَّبْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْمُنْذِرِينَ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 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُرَاكُمْ فِيمَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزَرَاعٍ وَنَخْلٍ نُطِلعُهَا هَضْمًا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارْهَقِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوهُ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَمَرْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ مَا أَتَى إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم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 أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قضم عادون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 أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي الزُّبُرِ الْأُولَى أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ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 إنهم عن السمع لمعذولون، فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفر جناحك لمن تبعك من المؤمنين فإن عصوك فكل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الشاجنين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغابون ألم تر أنهم في كل باد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا من تصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلبي ينقلبون بسم الله الرحمن الرحيم ضاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين أدم بشرا للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون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 سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَتْ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَمَن حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك لَمَّا رَآهَا تَهَزُّ كَأَنَّهَا جِانٌّ ولا مدبرا وَلَمْ يُدْرِ بِرَمَادٍ وَلَمْ يا يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ ابْتَلَىٰ حَتَّىٰ إِذَا سَوَّاهُ فَإِنِّي غَفُورٌ رحيم وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَأْخُرُ جُبَيْلَ الله مِنْ وَالِسُّوٍّ فِي تسع آيَاتٍ إلَى فِرْعَوْنَ وَقَلْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَلْمًا فَاسِقِينَ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آياتنا أَنَا بُصْرَةٌ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ فاجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاكبة المفسدين ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وبرث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا ما نضك الضير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والضير فهم يزعون حتى إذا أتوا على باد النمل قالت نمنة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحظمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم الله كم من قولها وقال رب أوزعني أن أشكرني عمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تر الله وأن أعمل صالحا الله وأدخني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الضير فقال ماليا أرى الهدوء الهدوء أم كان من الغائبين لأعذب عنه عذابا شديدا أو لأذبح عنه أو لا يأتيني بسلطان مبين فما كت غير بعيد فقال أحد بما لم تحض به وجدت من سبئ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 قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون فإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال؟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 وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن مَا ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فَانظُرْ كَيفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فَتِلكَ بُيُوتُهُمْ خَامِيَةٌ بِمَا أَظْلَمُ إِنَّ فِي ذَنْكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَأَنَّ جِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ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 Subhan İki tane secde var.